وكأن من ذا تثلا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وكأن من ذا تثلا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع وهو السميع العليم